وَلاقدَدَ أَْزَل الم إلَثَودَ أَخَاهُم صَالِحًا أَنْ يعبُضُ اللهَّه فَإِذَاهُ فَقان يَختَصِمُون وَلَقدَدَ قالَا ياقومَلمَ تَتعجرُِونَ بِالسَّئَتِ قَ الحَسَنَقاللَياقومَ مَ تجرِونَ ب السَّتِقَ خَسَنَ لولاَا تتَّونَ لولا تفِونَ اللَّ فَتَحَمُّول <تصفيق> قَالُوا الطَّيْرُ مَا بِكَ وَبِمَنْ مَنَعْتَ قَالُوا الطَّيْرُ قال الله قَالُوا قَالُوا إِنَّكُمْ مِنْ دَوَّ الله بَلْ أنتم قوم وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ تِسْعَةَ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ تِسْعَةَ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيْتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لوليه قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وَإِنَّ لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَلَكِنَّا مَكَرْنَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَمَنْ ظَنَّ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّ دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَمْ هُم كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَمْ نَذَمَّنَا هُمْ وَقَوْمُهُمْ أَلَمْ عَيْنٌ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ كأن قومي يعذبون وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون ولوطا اذ قال لقومه ان اتاتون الفاحشه وان ولوطا اذ قال لقومه اتُون الفاحشة وانتم ترصفون ان انكم لا تاتون الرجال شهوة من دون النساء انكم بل أنتم قوم تجهلون